مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم جاينك جاينك <تصفيق> جاينك يا أقصى والله يا أقصى والله جاين جاينك لانطهر قدسك من رجس الصهيوني جاينك يا أقصى والله يا أقصى والله جاين جايينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جايين بعزم الأسود عنك يا مسرى لندود جايين الدحر اليهود لنقاتل هالمحتلين جايين بعزم الأسود عنك يا مسرى لندود جاين الدحر اليهود ولنقاتل هل محتلين جاين كل نعيد أمجاد حمزة وخالد والمقداد لندك صروح الأوغاد وفي الله نجاهد مالين جاين كل نعيد أمجاد حمزة وخالد والمقداد لندك صروح الأوغاد وفي الله نجاهد مالين جاين يا أبصا والله يا أبصا والله جاين جيينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جاينك يا أقصى والله يا أقصى والله جيين جيينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جيين بعزم الأسود عنك يا مسرى لندود جيين لدحر اليهود لنقاتل هى المحتلين جيين بعزم الأسود عنك يا مسرى لندود جايين الدحر اليهود ولنقاتلها المحتلين جايين بتشمخ في العالي رايات التوحيد تلالي بكانت زغرد والالي فرحه تحرير فلسطين جايينك تشمخ في العالي ريات التوحيد تلالي بكانت زغرد والآلي فرحة تحرير فلسطين وجايينك والله جايين جايينك, جايينك يا أقصى والله يا أقصى والله جايين جايينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جايينك يا أقصى والله يا أقصى والله جايين جايينك لنطهر قدسك من رجس الصهيونيين جاين بعزم الأسود عنك يا مسرالنذود جاين الدحر اليهود جاين بعزم عنك يا جاين الدحر اليهود لنقاتل هالمحتلين